انزل الينا وانزل اليكم والاه هنا واحد والاه هنا واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشكرون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تعملون يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحفل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولَئِن سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالرُّضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَّ يُفْكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها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 وَإِنَّ الدَّارَ لَا خِلَدَ لَهِيَ الحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَدَّهُمُ إلى البر إذا هم يشتكون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروننا جعلنا حرمنا منا ويتخطف الناس من حولهم أفَبِالْبَاطِلِ يُمِنونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْأَضَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَنَ وَكَذَبَ بِالْحَقِ لَمْ مَجَّأَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم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 يُصْرِفُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يعلمون ظاهلا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرتهم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض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 ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا, وكانوا بها يستهزئون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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَالُوا إِلَى خِرَةٍ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخلون وله من في السماوات والأرض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 ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون اما انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 فَلَا يَرْجُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَكُلٌّ أَكْهَمُ الْمُضْعِفُونَ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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ضلالتهم ان تسمع الا من يومن باياتنا فهم مسلمون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 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ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 أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب نليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ طَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ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 blames of Allah